بسم الله الرحمن الرحيم امنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مُصَدِّقًا لِمَا بَيَّنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ السُّورَةَ إِن من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات لهم عذاب شديد والله عزيز Amen. See? Mm -hmm. فما إنك جامع shaft a há si om viho về thi But now I want you now. و Oh. نعم قالوا لن فمن سلنار إلا أيام ما عدودا What's the